بسم الله الرحمن الرحيم بقي قليل من ترجمة الإمام عبد الغني المقدس رحمه الله كان آخر ما تحدثنا عليه عنه هو ما وقع له من البلاء والامتحان بعد ذلك أشير إلى قضيتين اثنتين الأولى أن هذا الإمام على كثرة ما ناله من الأذى وتنقل من مكان إلى مكان وفي كل مرة يستدعى ويقام له مجلس في وشغل كثيرا بكلام هؤلاء الحساد وألبوا عليه وعلى قتله فهذه أمور لا شك أنها تشغل القلب أيها الإخوان حتى إن القلب لربما يضعف ويحصل للإنسان من الانكسار والتقهقر والتخلي عن كثير من العمل الصالح الذي يعم نفعه فيصير الإنسان ملتفتاً إلى نفسه معرضاً عن غيره وهذا حال كثير ممن يصيبه البلاء فهذا الإمام رحمه الله بقي إلى آخر لحظة وهو يجاهد ويتحمل ويصبر ولم يتغير ومع ذلك كان يؤلف كان يؤلف ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذي كم له من الأجور وهو من أكثر الكتب التي تدرس كم له من الأجور على تصنيفه رحمه الله وله كتب كبار منها كتاب من أجودها كتاب الكمال في معرفة, في معرفة الرجال رجال الكتب الستة الذي اختصر فيما بعد وهذب في تهذيب, في تهذيب الكمال وفي تذهيب تذ تهذيب الكمال وفي أيضا تهذيب التهذيب الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في 12 مجلدا وفي تقريب التهذيب فهذه الكتب من أنفع ما كتبه فيما يتعلق بالرجال الكتب الستة جرحا وتعديلا حتى صارت كأنها عمدة في هذا الباب هذا كتاب كبير كتاب الكمال متى ألفه وألف كتبا كثيرة يطول عدها منها ما يبلغ عشرة أجزاء ومنها ما يبلغ جزء واحد أو في جزئين بل لو قلت بأن كثيرا من الموضوعات قد ألف فيه رسالة لم أكن مبالغا ومن شاء فليرجع إلى ما ذكر في مصنفاته رحمه الله تعالى وبعض هذه الكتب يبلغ يبلغ مئتي جزء طيب هذا متى يؤلف عنده درس كل يوم وفي بلاء ومحنة أضف إلى ذلك الأشغال وما يحتاجه الأولاد ابنه حافظ من الحفاظ نعم، فمتى يؤلف ومتى يربي أولاده ويلتفت إليهم ومتى يعلم العلم ويقرئ القرآن أيضا عنده حلقة هي البركة أيها الإخوان في الأوقات وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم من الناس أيها الإخوان من طلاب العلم من إذا سجل رسالة في الماجستير أو في الدكتوراه فلا يكلمه أحد هو مشغول لا يمكن أن يلقي كلمة في مسجد أو يقدم درسا أو ينتفع به فهو يحتاج إلى مدة في هذه الدراسة ثم إلى مدة تعقبها في المرحلة التي تليها فيقضي عشر سنوات أو نحو ذلك وهو عدي من نفع والجدوى فينتج عن ذلك خلق وعادة عشر سنوات كافية أن يروض هذا الإنسان على السلبية في المجتمع فتجد أن هذا الإنسان صار أستاذا جامعيا ولكن لا ينتفع به لا ينتفع به حال كثير من الشباب الذين في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو أفضل منه بكثير من جهة النفع ونشر الخير والعمل الصالح فيبقى هذا الإنسان يعيش لنفسه صغيرا ويموت صغيرا ليس له أثر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هذا من أوضح أمثلته ولربما كان يرجي نفسه قبل ذلك وغالبا ما يكون هؤلاء من الأذكياء يرجي نفسه أنه بعد ما ينتهي سيتفرغ للعطاء والبذل ولكنه نسي أن عشر سنوات كافية لتربيته على القعود والسلبية وترك البذل والنفع لإخوانه المسلمين انظر إلى هؤلاء العلماء الأئمة ابن حجر كم ألف واش كانت دروسه واش كانت شيء هائل ابن حجر كان له درس في التفسير عامر شرط فيه على نفسه شرطا ألا يذكر فائدة من كتاب يقول اللي في الكتب يستطيع الناس الوصول إليه كتب التفسير موجودة كلها استنباطات وشيخ الإسلام من تيمية كم عدد مؤلفاته وهو من سجن إلى سجن ولما منعوا عنه الأوراق والكتابة صار يكتب بالفحم على الجدران ومن نشر العقيدة في القرون هذه كلها متأخرة مثل ما نشرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ودافع عنها وواجه الطوائف والفراق بأجمعها من رجل واحد بأمة جميع الطوائف كان يواجهها وله صولات وجولات معها حتى الجن أحياناً كانوا يظهرون بصورته يقولون كلاماً سيئاً وهو في السجن فيقال هذا ابن تيمية سمعنا في المسجد الجامع الفلاني يقول كذا وكذا وكذا هو شيطان متمثل بصورته وأحياناً يتمثل بعض الصالحين من الجن بصورته يتكلم بكلام حسن فيذكر هذا الشيخ الإسلام وهو في السجن يقول لعله من إخواننا أراد أن يقوم بعض العمل الذي كان يقوم به شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله فأين أهل القعود فهذه قضية مهمة أيها الإخوان في تراجم هؤلاء وسيرهم وبهذا صاروا بهذه المثابة من حصول البركات لهم وهذا شيء شاهده الكثيرون أيها الإخوان الذي يبذل ويقدم يبارك الله عز وجل له في الوقت والجهد فيحصل على يده من المنافع أضعاف ما يحصل على يد القاعدين ويحصل له من التصنيف والتأليف والتعليم ما لا يحصل على يد القاعدين فإذا حصلت النية الصحيحة حصلت البركة في أعماله ومؤلفاته وفي ما يعلمه للناس فنفع فهذه قضية يحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه ويخطط لنفسه خطة يسير عليها في هذه الحياة ماذا تريد بالضبط بعد عشر سنوات ماذا تريد بعد خمس سنوات ماذا تريد بعد ثلاث ماذا تريد أنت الآن زيد تحضر هذا الدرس لكن بعد خمس سنوات ماذا تريد أن تبذل وتقدم هل فكرت في هذا نحن نقول إنسان لا يستعجل بالتأليف حتى ينضج ولا يستعجل أيضا في التصدر ولا يستعجل في إخراج دروسه للناس وفي وفي نعم ويتصدر في الفضائيات فقد جعل الله لكل شيء قدرا لكن هناك أشياء تستطيع أن تقدم أولى لجماعة المسجد، تستطيع أن تقدم لطلاب عندك في الحي، في النشاط، في المكتبة، في تستطيع أن تقدم في نعم لبعض زملائك في العمل، وهكذا شيئا فشيئا، فإذا رسخ في العلم، فعند ذلك يمكن أن يظهر في الفضائيات ويخاطب العالم بأجمعه. أو غير ذلك مما فلا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريد فينبغي أن توضع الأمور بموضعها الصحيح أما ما يتعلق بوفاته رحمه الله تعالى فقد مرض ولازمه هذا المرض ستة عشر يوما وكان ابنه الحافظ أبو موسى المقدسي أبنائهم حفظ نعم قبل ما يتزوج الإنسان أحلام يقظ عنده نصح التعبير أن بيطلع أولاد علماء ولا منه درس ولا منه حفظهم القرآن بالكثير قال له يا ولدي روح تدرس علوم طبيعية على أساس تدرس تخصص في كذا وفي كذا وفي كذا من أجل أن تحصل وظيفة تأكل منها خبز تميز وعيش يا خيبة يا خيبة الكلاب تأكل الكلاب تأكل فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وهاهم خريجو الجامعات الشرعية يملؤون الدنيا ويعملون جنب لجنب مع خريجي الجامعات الأخرى ولربما كان مستواهم أفضل من مستوى غيرهم أليس كذلك؟ فالمسألة ما تؤخذ بهذه النظرة المادية وين الكلام الجميل والأحلام الجميلة يوم تتزوج وحينما ولد لك هذا المولود ويكون من العلماء وروح سلم على الشيخ ولبسه طاقية وغتر بيضة ويأتي طيب والآن يوم جاء دور التوجيه وجاء دور البناء الحقيقي تقول لتصرفه إلى شيء آخر وهو عنده رغبه أو أنك تتركه هملا لا يشتغل بالعلم ولا يحضر مجالس العلم ولا يرفع له رأسا وتقول لهذا بطلع عالم هل يمكن أن يوجد الثمر من غير زرع؟ لا يمكن هذه أماني وأحلام هذا يحتاج أن نربي الأولاد ممن يصلح منهم لهذا ما هو بالجميع لكن على كل الحالات ما نترك الولد أيضا غفلا من التعليم لا يحضر مجلس علم ولم يتأدب بآداب أهل العلم أو بآداب طلاب العلم أو بآداب أهل الخير والصلاح ونحو ذلك فيطلع في نفسه عظيما وهو لم يثني ركبة في يوم الأيام خاصة ما نسمع عنه في هذه الأيام صار ترى كثير من الناس يقول عالم علماء علماء إيش تقال لشباب طلاب صغار قال علماء وهو لم يعرف عنها أحيانا أنه ثنى ركبته يوم واحد في مجلس مجالس العلم من رؤي يوم واحد يطلب العلم كيف صار علماء عالم ما أدري عالم ما قلت شيخ يعني ممكن نقول بالقفص هذه القضية ما هي بنهابا ولا غلابا إنما يحتاج الإنسان أن يتعلم من أجل أن يكون عالما نعم وقل شيء في هذه الدنيا أيها الإخوان العلماء في الشريعة هو أقل شيء فما أحوجنا أن نربي أن نخرج أناسا يتمكنون في العلوم الشرعية. يوجد في الأمم علماء، ولكنهم قلة، قلة. ففالحاقل أن ابنه كان يسأله كثيراً ماذا تشتهي وهو مريض؟ فيقول أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله. فلما كان يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول جاءه ابنه وكان له عادة أن يبعث له في وقت الفجر من يأتي له بماء دافئ ليتوضع منه فلما جاء بالماء مد يده فعرف أنه يريد أن يتوضع فتوضع ثم قال يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف الفجر يقول فقمت فصليت بالجماعة وصلى معنا جالسا فلما انصرف الناس جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة فقال لي اقرأ عند رأسي سورة ياسين فقرأتها بناء على بعض الآثار والأحاديث فيها ضعف في هذا المعنى من أهل العلم من يقول فجعل يدعو الله أنا وأمن يقول ثم قلت له ها هنا دواء قد عملناه تشربه فقال يا بني لم يبقى إلا الموت لم يبق إلا الموت فقلت ما تشتهي شيئا قال أشتهي النظر إلى وجه الله الكريم الله أكبر فيقول فسألته فقلت أنت عني راض فقال نعم أنا عنك راض وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك إجازة كتب لهم إجازة ولابن أختك أيضا أبراهيم فأوصاه عند موته بوصية لماذا أوصاه قالهم تبهوا للبيت الفلاني والعقار الفلاني والأرض الفلانية والمخطط اللي بالمحل الفلاني وتراه نعم لا قال لهم لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه هذا اللي يعرف قيمه العلم ومنزلت الأهمية الذي تعبنا عليه فنى عمره كل فيها العلم سافر وراح وجاء نعم يعني الحديث يقول فقلت له توصي بشيء قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء نظيف ليست عنده مظالم ولا حقوق للعباد ولا ديون يتساهل ويأخذ من هذا ومن هذا من أجل أن يساهم أو غير ذلك ما عندي لأحد شيء ولا لأحد عندي شيء فقلت توصيني بوصية قال يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته فما زال يحرك شفتيه بذكر الله يقول فقمت لأناوله كتابا في ناحية المسجد في هذه اللحظات حال النازع والاحتضار يريد أن يقرأ عليه من كتاب يقول فراجعت وقد خرجت روحه في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيعنا الأول من سنة ستة مئة وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع في الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل فدفنوه يوم الثلاثاء بالقراصنة في مصر وفي مكان كان يتردد عليه كثيرا ويبكي طويلا حتى يبل الأرض بالدموع ويقول قلبي يرتاح إلى هذا المكان قلبي يرتاح إلى هذا المكان فدفنوه فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا وقدواتنا فتبا للقادح فيهم الطاعن في عقائدهم ومذاهبهم وأديانهم المشكك فيما هم عليه من المناهج الصحيحة ولزوم السنة والاتباع فليأتي أولئك الشانئون بآئمتهم من آئمة الضلال والكفر والشر والزندقة ممن عاقروا الخمر والخبائث وتتلمذوا على اليهود والنصارى فأين هؤلاء من هؤلاء أين الثرى من الثرية على كل حال نكتفي بهذا وكنت أريد أن أجيب عن أسئلتكم في الدروس الماضية لكني أجيب عنها إن شاء الله في المرة القادمة لا يكون عندنا في المرة القادمة بين الأذان والإقامة موضوع من أجل الجواب على الأسئلة بإذن الله